بسم الله فعندما نسأله قوله تعالى واضرب لهم مثلا لمن يضربه نعم محسنته لهؤلاء المشركين الكفار المعاندين المفتخرين بالمال والجاه والسلطان وما عندهم من أمر الدنيا وسخالف الدنيا ضرب لهم مثلا بدين الرجلين أحدهما غني والآخر فقير فافتخر الغني عن الفقير فماذا صار فإلى أي شيء آل أمره وصار أمره إلى الدمار الهلاك وأنتم كذلك تركوا الافتخار على الضعفاء على المسلمين على الفقراء المساكين فهذا ليس بنافع لكم بل حالكم سيكون حال هؤلاء وحال هذا الكافر الذي افتخر على المؤمن ونصحه وذكر بالله سبحانه وتعالى ولكن ما أنجع فيه هذا التذكير فهلك أو هلك المال ولم يبقى منه شيء فأصبح يقلب كفيه فالافتخار بالمال ضرر واحتقار المسلمين ضرر والتعالي على الناس ضرر فهؤلاء قفار كانوا يفتخرون على فقراء المسلمين وضعفاء المسلمين ويحبون يجالسونهم وذاك الرجل أيضاً كان يفتخر على ذلك الفقير أنا أكثر منك مالاً وأعز نفر إلى آخرة فما أحسن الأمثال في القرآن لها عبر الله عظات وما أعظم تناسق الآيات فهذه الآيات بينها تناسق فالعطف على قولي واصبر نفسك قال واضرب لهم مثلاً رجلين هذا كله معطف على ما تقدم من قول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم ثم ذكر حال الكافرين وافتخار الكافرين قال واضرب لهم مثلا هؤلاء الذين يفتخرون ولا يريدون جالسون ضعفاء ويريدون منك تطردهم والله يقول لك صبر نفسك معهم ففي الجلوس معهم الخير كله فعندما نسمع اضرب لهم مثلا رجلين ما الرجلين ما يعرب مثلا الرجلين نعم مفعولين ني متى يضرب او متى ينصب يضرب مفعولين اذا جاء بعدهم مثل ينصب مفعولين مثلا رجلين ومنهم انا بق على انا امر معلوم ورجلين وإلا عند بعض النحاة أن ضرب ينصم مفعولين إذا وقع المثل بعده وقيل الأول هو الثاني والثاني هو الأول واضرب لهم رجلين مثلا في الأصل لكن قدم الثاني على الأول في اللفظ ثم ذكر بستانين عظيمين لذلك الكافر مفتخر على المؤمن الفقير جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب أستانين من أعناب من كروم وهذه أعظم الثمار الكرم العنب وهكذا النخل ما في النخل وما دراك من نخله وما فيها من البركة تشبه المؤمن المؤمن فيه بركة فلذلك ذكر الشجرتين العظيمتين هذا العنب والنخل قولوا وحففناهما ما معنى حففناهما أحطناهما جمال على جمال ونعيم على نعيم وهكذا جعل بينهما أقواتا سرعا فهو يأكل من الفواكه ويأكل من الزروع ويتنعم لكنه جاحد وذكر أيضاً ما ذكر في الجنتين أنها مستمرة مستمرة الإتيان ومستمرة النتاج ونتاجها على وتيرة واحدة على خلاف العادة في نتاج البساتين فإن بعض العوام تختلف عن بعضها البعض فبعضها يكثر النتاج فيها وبعضها يضعف أما هاتان الجنتان كلتاً الجنتين آتت كلها ولم تظلم منه شيئاً ما معنى لم تظلم منه شيئاً لم تنقص منه شيئاً على وتيرة واحدة في جميع الأعوام جنتان عظيمتان ومما يجعل الجنان على الوتيرة الواحدة من الأسباب الأنهار والمياه التي تسق بها فإن الماء إذا انقطع ما أثمر البستان لذلك قال الله أفجرنا خلالهما نهرا مما يعين على ذلك ويعظم النتاج به وجود المياه وكثرة المياه انظروا إلى البلدان التي فيها كثرة المياه كالسودان ومصر عندهم نتاج عظيم في الزراعة مع تضييق من أعداء الله وإلا لغتنا المسلمون بالسودان ومصر فقط لوجود المياه الكثيرة عندهم لكن يضيقون عليهم ممنوع تزراع البر كذلك قميات الأرز إلا بتحديد معين حتى نمد أيدينا إلى أولئك الفجرة وإلا ما نحتاج إلى في الزروع والثمار عندنا مصر وعندنا السودان وعندنا اليمن وعندنا اليمن هذه بلدان غنية في الزراعات وهكذا صومال كثير من بلاد المسلمين غنية في الزراعة وبالمواشي ولكن يقلصون عليهم استعبدوا المسلمين استعبدوا الناس أمريكا هذه والله ما ينبغي أن يفتر الشخص عن الدعاء عليها خبيثة خبيثة حتى دول الكفر متسلط عليهم متسلط على العالم خبيثة بلاد خبيثة مريفة وكان الشيخ يتفرس فيها ويدعو عليها جدا ينصح الطلاب أن يدعو عليها لما يرى من شرها سلطها على المساكين وعلى الضعفاء وعلى المسلمين على وجه الخصوص حتى الكافر لا يجوز ظلمه الله لا يجوز ظلمه الكافر اتقل دعوة, اتقل دعوة المظلوم وإن كان كافرا ليس دونها حجاب يقول النبي عليه الصلاة والسلام وهم تسلطوا على الكل وينشيعون الإعلام ذاك القوي إذا في مرض شاعوه بقوة ويدخلوه للدول التي يشيعوا فيها التي يحتاجون ابتزون الأموال منها نجل تنفق العلاجات دولة خليجة الآن فيها هذا المرض يشيعوا فيه وهكذا أيضا الصين لأنها مضادة لأمريكا شاعوا فيها هذا الشيء على مستوى علامي عظيم واسع واسع جدا حتى ترعب تلك الدول تحتاج إلى أن تبتز وتشتري الأدوية والأغذية والحمايات وتنفق الأدوية وتنفق الأسلحة وعلى حساب حروب بين المسلمين طاحنة وعلى حساب أمراض بعضها مدعاها ربما ما هو بالحجم المذكور كله رعب وما جاء إلى الإيمان إيمان فقيرة ما معها شيء فلوس وشبه تشتري خلي الشعب قل له يموت عادي ما معها شيء تشتري لكن السعودية والخليج لا بد أن نعطيهم مثل هذه الجرعة نجد يشتروا إلى آخر ذلك وتنفق العلاجات من أمريكا ومن غيرها والأسلحة بالمثل كيف تنفق بالحروب جعل هذا يلتطم مع هذا وهذا يتحارب مع هذا وهم سالمون قاتلهم الله حاربوا الناس بحروب باردة كما يقال حروب خبيثة فما ينبغي والله لنا أن نغفل عن الدعاء الذي هو السلاح المؤمن ما ينبغي أن نغفل عن الدعاء على أمريكا في جميع الأوقات أن الله يهلكها ويدمرها ولا يبقي لها عيناً تطرف قال رحمه الله قوله تعالى كلتا الجنتين آتت أقلها ولم منه شيئاً وفجرنا خلالهما نهر ما هي الفائدة التي أخذناها في كلتا أن لفظها مفرد ومعنها وثنى ويجوز أن يراعى اللفظ تارة ويرعى المعنى تارة أخرى هنا أي شيء رعية كلتا الجنتين آتت نعم رعية لفظ أحسنت وفجرنا خلالهما نهر نعم المعنى وتقدم تفسير هذه الآية وبيان ما عليه الجنان من الشأن العظيم. وما فيهما من الخير الجزيم لذلك الكافر المستدرج بتلك النعمتين أو بتلك الجنتين وزاد على ذلك وكان له ثمر قيل المقصود بالثمر هنا المال وكان له ثمر زياد على الجنتين المتقدمتين وكان له ثمر أي مال آخر أيضا كذلك وقيل المقصود بالثمر هنا الثمار وكان له ثمر أي ثمار أيضا زائدة وهذا القول اختار ابن كثير بدليل القراءة الأخرى وكان له ثمر وهو مفرد والجمع ثمار وإصرح لكون جنس لجمع على ثمار فقيل ثمر أموال وقيل ثمر ثمار وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا أي هذا الكافر قال لذلك المؤمن الفقير الذي ما عنده ما عند هذا الكافر من المال وهو يحاوره وهو يناظره ويجادله ويفتخر عليه أنا أكثر منك مالا وأعز نفره أنا أكثر منك خدما وحشما وأكثر منك أيضا كذلك نفرا وأكثر منك ولدا وأنت إيش عندك ما عندك شيء أنت فقير عديم مسكين وأنا أكرم لله على أنه لا يؤمن الله لكن على ما سأتعلم فانا مكرم فعندي من الاموان ما عندي عندي الحشم والخدم والنفر الكثير عشيرهم التي تعضضني وهكذا ايضا عندي الاولاد الذين هم على الكثره ما ترى وقيل انه اخذ بيد صاحبه واطاف به في بستانه واراه ما اراه من ما هو فيه من الملك وفيه من زاره الحياه الدنيا وهو يطوف به ويقول له هذا الكلام وهو يحاوره أن يجادله وهكذا أيضاً يناظره ويفتخر عليه ويخاصمه حاوره يجادله ويخاصمه ويفتخر عليه ويقول أنا أكثر منك مالاً وعز نفره أكثر خدماً وحشماً وأولاداً فأنت ما معك شيء وهذا ليست ليس ممدوحاً به الشخص ولا مكرماً به إذا كان بيده إن أكرمكم عند الله ولكن لكن هذه نظرة الكافرين ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن ساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منغلبا قال له صاحبه وهو يحاوره المؤمن لا انتقل إلى المؤمن انظر إلى حوار المؤمن وحوار الكافر تجد الفرق العظيم بينهما هذا الرجل دليل ان خاضع لله مذكر بالله سبحانه وتعالى معترف بفضل الله سبحانه وتعالى عليه وان الله امتن عليه بما لمtن على هذا الكافر امتن عليه بالتوحيد لكن هو الله ربي ولا اشرك بربي احدا وانت مشرك ومن سيغني عنك هذا المال ولئن رددت الى ربي لا اجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره كفرت بالذي خلقك من تراب ثم من قطره ثم سواك رجلاء لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولئذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله ان ترني أنا قل منك مالا وولدا فهذا حوار بين العاص الكافر وبين المؤمن فالكافر يفتخر على أخيه المؤمن وهو ظالم لنفسه بالكفر العياد بالله والتمرد عن الله سبحانه وتعالى والبعد عن الله وهو يفتخر على ذلك البسكين الضعيف المؤمن الذي معه ما يفتخروا به ومعه العز ومعه المناقب وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى والبعد عن الخناء وعن الشرك وعن العصيان لله سبحانه وتعالى وهذا الكافر يظن باب الافتخار باب المال والأولاد وباب العز هو من كان بيده شيء من المال ومن كان عنده ما عنده من زارة الحياة الدنيا هذا العزيز وهذا هو المكرم وهذا ما هو معيار دين الله سبحانه وتعالى المعيار في دين الله هو ما تقدم إِنَّا أَكْرَمَكُمْ عند الله أَتْقَاهُمْ أَبِي الْإِسْلَامِ لَا أَبَنِي سِوَاهُ إِذَا افْتَخَرُوا بِقَيْسٍ أَوْ تَمِيمِ فالإنسان يفتخر بدينه من غير قرور عجب ويفتخر بالعز الذي هو فيه من الإسلام هذا هو مناط العز كما يقول عمر إِنَّ كُنَّا قَوْمًا أَذَلَّ قَوْمٍ فأعزنا الله بالإسلام فإن نحن أو مهما طلبنا العز في غير ما أعزنا الله أذلنا الله وأما الكافة فنظرة قاصرة ونظرته نظرة شيطانية وهو حظ الدنيا إذا وجد معاه فهو العزيز لأنه لا يؤمن بالله أصلا الذي لا يؤمن بالله نتاج سيئ وأقواله سيئة وأفعاله سيئة وكل سيئ الذي لا يؤمن بالله ما ترى منه لا تسمع منه إلا ما يضيمك وما يسوء أقواله نتنة وافتخار وأيضاً كذلك أفعاله كذلك خبيثة وإيش الذي سينتج هذا الكافر أما المؤمن أقوال عظيمة جيدة وإن كان عنده شيء من عاصي ما تجد يخرج مننا مثل هذا هذا الكلام الافتخار عظمه الإنكار للساعة والجحود للبعث والنشور وهكذا إضاً تعاني عن الله وتأني على الله وإن رددته إلى ربي لأجدن خيرا منها منغلبا والله يحلف لأن هذه اللام كما تعلمون اللام القسم واقعا أو موطل القسم فإن لو رجعت سيكون لي هذا الحال وأنا مكرم على الله وهذا لي من الله سبحانه وتعالى في الدنيا وفي الآخرة والدليل على أنه لي لولا أنني مكرم عليه في الدنيا ما أعطاني الجنات هذه وما أعطاني الخير إن كانت هناك ساعة كما تزعم وسأرجع إلى ربي سيكون أيضاً حالي حال ما أنا عليه في الدنيا وأكثر وأحسن من ذلك هذا شأن الكافر ولئن رجعت إلى ربي إنني عنده للحسنة هكذا يقول إذا رجعت أصر رجوعكم في الآية الأخرى إنني عنده للحسنة ما له إلا العذاب كما تقدم معنا وليس له الحسنة ولكن هذا ظنه وهذا تضمنت الآية ما ذكر بعضه العلم أن الكافر جاهل والكافر عنده غرور وعنده ما عنده من غفلة بالحياة الدنيا وتجد يصدر منه مثل هذا فهو جاهل بالله سبحانه وتعالى لذلك يقول لئن رجعت إلى ربي إنني عندهم حسن وهنا ولئن رددت إلى ربي لأجدنا خيرا منها منقلبا ويظن الأمور سوا في الدنيا وفي الآخرة أن من كان مكرمًا في الدنيا سيكرم في الآخرة هذه نظرته فحاور ذلك الرجل الصالح ورأى أنه قد طغى ورأى أنه قد بغى ورأى أنه قد تجاوز الحدود وكفر بالله سبحانه وتعالى قال له صاحبه ويحاوره جادله ويناظره وينصحه أكفرت بالذي خلقك من تراب وهو أبوك آدم ثم من نطفة وهي المعلومة المني ثم سواك رجلا كفرت بالله سبحانه وتعالى وهذه أطوارك وهذا خلقك يدل على ضعفك وأنت تكفر بالله سبحانه وتعالى وهذا امتنان الله سبحانه وتعالى عليك في إيجادك ثم تكفر به لا ساعة لا بعث لا نشور لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا أما أنا يقول لكن أنا هو الله ربي ما أكفر به جل وع ولا أشرك به ولأولدد به جل وعbrush لأنه خلقني وأوجدني من العدم أوجدني من نطفة وسواني رجلا وأنعم علي بما أنعم به من النعم الظاهرة والباطنة لكن هو الله ربي ولكن أصرها لكن أنا هو الله ربي وحذفت الهمزة وأضغمت النون في النون فصار لكن هو الله ربي واصل كلام لكن انا هو الله ربي ولا اشرك بربي احدا فحصل حذف الهمزه ثم حصل ادغام نون في نون إضغام متماثلين وصار الكلام كما ترى لكنه هو الله ربي وغين خليفه الهمزه او خليفه الحركه من الهمزه فالتقى ساكنان ثم حذفت الهمزه ولم تحذف مباشره إلا بعد حذف حركتها وهي الفتحة ثم حصل لها حذف لما التقت مع ساكن فحصل لها حذف سهل والحاصل أن الأصل لكن أنا هو الله ربي ولا أشرف وليست لكن المضعفة هذه التي تنصب الإسم وترفع الخبر وإنما أصلها المخففة التي لا عمل لها لكن أنا هو الله ربي وحذفت الهمزة ثم أضمت النون في النون فحصل ما حصل من التضعيف فصار لكنه لكنه هو الله ربي ولا أشرك بربي أحده ترى المؤمن هكذا يعرف فضل الله عليه سبحانه وتعالى ولي يجهد نعمة الله عليه جل وعلا ومستسلم من ويرد الأمور إلى مستيها ومعطيها من النعم وغير ذلك يردها إلى الله جل وعلا ويرد الفضل إليه سبحانه وتعالى فهو صاحب الفضل وحده سبحانه وهذا الذي ينبغي لنا والله أننا نكون على هذا المنوان إذا أغنان الله أو حصل شيء من الفقر فإننا نعتز بما أعطانا من الإيمان هذا أعظم عطاء وأعظم رزق كيف أن تطالب عنه مقبل على العبادة ومقبل على الطاعة هذا لا أحد مثلك أبدا إذا أخلصت في هذا العمل ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله ذكر بالله لو دخلت هذه الجنان وأفردها هنا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله باعتبار أنهما متصلتان وشيء واحد فقال جنتك وإلا هما جنتان كما تقدم معنا أو باعتبار أن هذا الكافر أدخله جنة واحدة فقط وما أدخله الجنة الثانية ولم يطلعوا على الجنة الثانية أطلع على واحدة فقال المؤمن على ما رأى من الجنة لولا إذ دخلت جنتك ولم يقل جنتيك لأنه ما أطلع ذلك الكافر إلا على واحدة والذي يظهر باعتبار الاتصال والشأن واحد قال ولولا إذ دخلت جنتك وهكذا باعتبار القاعدة أن المفرد إذا وضيف عنا فيشمل الواحد والاثنين والأكثر فهو يعم فيقول لولا إذ دخلت جنتيك ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي إلى آخر. قال رحمه الله قوله تعالى كلتا الجنتين آتت أعطت كل واحدة من الجنتين أخلها ثمرها تاما ولم تظلم لم تنقص منه شيئا وفجرنا قرأ العامة بالتشديد وقرأ يعقوب بتخفيف الجيم خلالهما نهرا يعني شققنا وأخرجنا وسطهما نهرا نهرا لغتان نهرا ونهرا, ونهرا بالفاتح والإسكان وكان له قوله وكان له لصاحب البستان ثمر قرى عاصق وأبو جعفر يعقوب ثمر بفتح الثاو الميم وكذلك بثمره وقرى عمر بضم الثاء ثمر وقرى عمر بضم الثاء ساكنة الميم ثمر ثمر لا ثمر ثمر هذه قراءة سبعية لأبي عمر بن العلاء بضم الثاء ويسكان الميم ثمر وقرأ أبو عمر بضم الثاء ساكنة الميم وقرأ الآخرون بضمهما ثمر فمن قرأ بالفتع جمع ثمرا وهو ما تخرجه الشجرة من الثمار المأكولة ومن قرأ بالضم فهي الأموال كثيرا مثمرة من كل صنف جمع ثمار قال مجاهد ذهب وفضة وقيل جميع الثمرات جاء عن الناس أموال وهكذا عن مجاهد كان له ثمر مال قال الأزهري الثمرة تجمع على ثمر ويجمع الثمر على ثمار ثم تجمع الثمار على ثمر فقال يعني صاحب المستان لصاحبه المؤمن وهو يحاوره يخاطبه يجاوبه يفتخر عليه أيضا ويجاوبه خاطبه ويجاوبه انظر معنى يجاوبه هل تأتي بمعنى يفتخر عليه يكون قد أتى بالمقصود وأنه ليس مجرد خطاب فالخطاب يطلق من الافتخار فهذا يذكر وهو يحاوره يخاطبه ويجاوبه أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا فعندما نسله مالا ونفرا ما يعرابهما محول أو غير محول محول عن أي شيء عن مبتداء أحسنته الأصل مالي أكثر من مالي ونفري أكثر من نفرك. هذا الأصل ثم حصل له تحويل فحول أو مالي أكثر ونفري أكثر منك ثم حصل تحويل حول الأول مال وهكذا نفر وحدف أولا حدفة. ثم قام ما المتصل بهما في الإضافة مالي ونفري وهو الياء والياء لا تصرح أن تقوم مقام هذا الاسم الظاهر لأنها متصلة فجاء بما يدل عليها وهو الضمير المنفصل أنا فهو الذي يصرح للإبتداء به أما الياء فلا تصرح للإبتداء بها كما هو حال الضمير المتصل فجيء بما يقوم مقامه وهو أنا ثم جيء بذلك المحدوف فنصب على التمييز نفراً مالا على ما يذكر النحا لأن القرآن بلغتهم قال قوله تعالى أنا أكثر منك مالا وأعز نفر. أي عشيرة ورخطا وقال قتاد خدما وحشما وقال مقاتل ولدا كله يضم أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا المقصود به الكل فالمال يدخل بدليل إن ترني أنا أقل منك أقل من مالا وولدا فالمقصود الولد أيضا في قولي أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا فمن النفر الأولاد وأما المال فيدخل فيه الرقيق ويدخل فيه الأغنام والأموال الذهب والفضة فإن مال كما ترى نكرة يشمل جميع الأموال وهو أيضا جنس يدل عن الغنيل وعلى الكثير ويدل عن اختلاف الأجناس ويش كل ما يدخل تحت قوله مال قال اي عشيره ورهقن وقان غتانا خشما حشما خدما وحشما وقال مقاتل ولدا تصديقه قوله تعالى ان ترني انا اقل منك مالا ولد صدق تصديق هذا يدل على دخول ما ذكر ودخل جنته ولم يقل جنتيها أيضا فيما أتقدم لأنه ما أدخل الفقير الا واحدة أو كما سمعتم ما تقدم لاتصال بعضهما ببعض قال جنته أو باعتبار اللغة المعلومة في المفرد الأوضيف يشمل الاثنين فصاعدا أيضا قال قوله تعانى ودخل جنته يعني الكافراء أخذ بيد أخيه المسلم يطوف به فيها ويريه أثمارها وهو ظالم لنفسه بكفره هل بينهم أخوة نسبية وأما دينية فكل هذا كافر وهذا مسلم لكن عنها الأخوة نسبية كما تقدم أنهم توارثا مالا وذاك أنفقا بسم الله وهذا أنفقا وهذا, وهذا احتفظ به مثمره والله اعلم اما هو ما في بيننا اخذ بيد اخيه المسلم يطوف به فيها أو يحتمل انه كان على الاسلام ثم كفر بالله اكفرت بالذي خلقك كان على الاسلام ثم ارتد والمال كان سبب ردته يعني الكافر اخذ بيد اخيه المسلم يطوف به فيها ويريه اثمارها وهو ظالم لنفسه ظلم اكبر الظلم ما نفسه اكبر الظن الكفر بالله وجحود النعم وانكار البعث انه شغل ساعه وهو ظالم لنفسه بكفره انا ما اظن ان تبيد تلك هذه أبدا ما اظن أن تبيد هذه الجنة أبدا ستبقى على حالها ولن تتغير لما راى فيها من النعيم ولما راى فيها من امداد الميه ومن الامداد بالمياه والانهار وغير ذلك الأشجار ضخمة المثمرة يقول هل ما تنتهي وإيش خليها تنتهي هذه ونسى الله سبحانه ونسى قدرته جل وعلا كافر ما هو مؤمن بالله كيف سيقول أن هذه ستذهب والله على كل شيء قدير هو لا يؤمن ببعثه لا بنشور ولا بقدرة الله أعرض عن هذا وجحد هذا كله ونسى الله العافية والذي يظهر أن الكفر متأصل فيه متأصل فيه قال وهو ظالم لنفسه بكفره قال ما أظن أن تبيذ تهلك هذه أبدا قال أهل المعاني راقه حسنها هذا الذي حمل على هذا القول فراقه حسنها وغره زهرتها فتوهم أنها لا تفنى أبدا وأنكر البعث فقال وما أظن الساعة قائمة كائنة ولئن مقولتان كفريتان أولتان تدل على تمكن الكفر من قلبه ما عنده إيمان بالساعة ولو على فرض فيه ساعة فأنا مكرم أيضا لأن كرامتي في الدنيا عنوان كرامتي في الآخرة هذا ظن القفار قال قوله وما أظن ساعة قائمة كائنة ولئن رددت إلى ربي لا لأجدن خيرا منها مغلبا قال أهل الحجاز والشام هكذا على التثنية يعني من الجنتين وكذلك في مصاحفهم وقال الآخر منها أي من الجنة التي دخلت دخلها منغلبا أي مرجعا إن قيل كيف قال ولئن رددت إلى ربي وهو منكر للبعث قيل معناه ولئن رددت إلى ربي على ما تزعم أنت أي على فرق وعلى التسليم الجدلي أن هناك بعثا وأن هناك نشورة ومردا ومآلا إلى الله سبحانه وتعالى على ما تزعم وإلا غير مؤمن بهذا البعث فالكرامة هناك أيضا موجودة قال رحمه الله إن قيل كيف, كيف قال ولئن رددت إلى ربي وهو منكر البعث قيل معناه ولئن رددت إلى ربي على ما تزعم أنت يعطيني هناك خير منها فإنه لم يعطني هذه الجنة لم يعطني هذه الجنة في الدنيا إلا ليعطيني في الآخرة أفضل منها هذا ظنه أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أي في الآخرة هذا حال نفس الحال الذي دقر هنا أرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا ولدا أي المقصود في الآخرة سأوتي أيضا مالا وولدا وهكذا الآية التي ذكرناها قبله ولئن رجعت إلى ربي لا اجدن وان رجعت الى وانا رجعت الى ربي إن هذا ظن القفار لغفلتهم الهنا سبحانك اللهم نحمدك لا اله الا انت استغفرك